ما زعلا ضرب الضبون زعلا ضرب الضبون ولا على من قد عشك ملاما ك دعائك ما لما تشهد بهذا النقل تشهد بهذا النقل حسبي من العشق أن حسبي من العشق أني إمامه قرأت فيه الفصول قرأت فيه الفصول ليلى صفا ديرت بها المدامة ليلة صفا ديرت بها المدام خبر اللقاء والوصول خبر اللقاء والوصول اهل الهدى والنور والسعاده اهل الهدى والنور والسعاده وهم جمال الحمول وهم جمال الحمول افتح لنا بدرسنا وكراءة طارتنا يا ربي صل على الرسول محمد سر العلا والأنبياء والمرسلين الور خسما أولا بفهم الأنبياء <سؤال> لنا وأيام دانا تبطي إيماننا دنيا وأخرى كميلة يا رب صل على رسول محمد زر العلا والأنبياء والمرسلين الهر خدما أولا يا ربنا وركلبنا بنور كرآن جاءنا وفتح لنا بدرسنا وكراءة تارتنا يا ربي صل على رسول محمد سر العلا والأمبيا والمرسلين الفرقت من أولها وارزق بفهم الأنبياء لا وأيام الدالة ثبت به ايماننا دنيا وأخرى كميلا يا ربي صل على رسول محمد سر الله والانبياء والمرسلين النور الذي قسم او هل امن, أمن, أمن, أمن أمين أمين أمين أمين أمين يا ربي رب رب العالمين يا رب صل على رسول محمد سر الأنا والأنبياء والمرسلين الغر خدم أو أولى اللهم أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آلي سيدنا محمد فيما التخالف والإهمال والكسوم والقوم مرد بهم دال الفلاء بالغوم قال اعتبي العجز عن نايل العلا وربي تَنْتُونَهَا ذَا الْعُمْرِ غَبْلُوَ الْخَبَلُ بِمَا تَخَالُو فَالْإِمَانُ الْكَسَلُ وَالْكَوْمُ مَا رَأَيْهِمْ ذَنْ وَالْفَلَرِ الْبِلُّ كَانَ عَدْبِي عجز عن نين العلا ورذي تتون هذا لعمر القبل والقبل أمغرك زور فرفان وأزغلك دار التي حشها الأه فَتَوَلَّعَ لَهُ رُوَيْدَكَ رو تُرْخَى الْخَيَالِ الْقَانِيَاتِ وَعُونَ إِلَّا تَدَارَ كَوْنَ مَنَالُ دُورِهِمْ رَحِينُ بِمَا تَخَالُ النُّفُوسُ وَالَّذِينَ والقوم ماراتهم ده من فلال إبلوه كان اعتبير عجز عن ناين العلا ورذيب تدون هذا لعمر القبر والقبل كانوا ها فصاحبين حاد المنون إلى الأرض ماسفا تقلوا شادوا قصورا وكادوا عسكرا فعدا عليهم ادعه فالمعه صلم فصلوا ما اتخذ الله عادلًا لوالكسنون والكون ما أرد به إبدًا بالفلا إبلون كان يتبيل عز عنايل العلا وربين تدون هذا لعمر والقبلون أذحت منازلهم جوراً وعدا يبكي بي ملو والخل والطل قوم مضى في سبيله. أنت سانكها إلى الصحاب صيح ركبان ساعيهم الجنوب فيما التخلف والمل والكسل والجون ما رات فيه إبدال كان يعتبر العجز عنا إن الحلال وردين تدونه لعمر الغفلة الخبر يران كم من فتار جمع الأرب والمتخران ورك في عينه الأير يش والخوانو فيما تخالف الإيمان والكذو والجون ما رش به بدأ والفلل إبنو كان اعتبير العجز عن نائل الأولى وراضي تبدون هذا عمل الغبل والغبل يا ويل من غره الإبهل عند هدو في الموت ويله قد خانه الامل وويح من كفرت سميل والجرائم عصيان العقم انت دين ضلال و من والكسل والكوم ماراتهم ده الفلى الإبلو كان يعتبي العنز عن ناين الأولى ورذي تدون هذا no um.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 tapi ngomongnya ngomong zikir yang sedang di, dibaca bersama-sama. Termasuk nanti di bismillah coba biar dikasih contoh dulu. Kita cek dulu sedikit ya. Sudah dapat lembarannya? Sudah? Ada ada ada banyak itu. Yang saya belum dikasih saya.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 ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا بحق من يعتقد من يتكفى في عرفتك في هذا اليوم وفي هذه الساعة وبحق جميع أوليائك والصلاحاء من عبادك وبحق جميع أنبياء والمرسلين وبحق حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على هذه الفاتحة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 مولانا افتدائنا ونحمده على نعمه فينا دوسلنا به في قول أمر في خالق رب العالمين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 Al-Fatihah, Al-Mana, Wahbi bin Ali, Wala Hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Al-hamdulillahi Rubb al-'Alamin. Al-Rahman al-Rahim. Maliki ya al-Din. Iya kana'budu, Iya kana'istain. Ihdin al-mustabim. سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين آمين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 يا ربي صل على محمد احمد ورا منتقا واصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد افضل من بالتقى تحقق Ya Rabbi salli nah. Pindah dalam ya Pindah dalam ya. Allahum Allahumma Allahumma alayna wala alayna Panitia ya. Sebagian karpetnya digulung di ya Teman-teman tolong bantu gulung karpet Kalau diker tidak jadi masalah Diker biarkan saja الطب في الشامين ودواء زاترين لكل في كل الموتين ونحدي منا بتحسين بحول الله لا يقدر لا اله الا الله لا اله الا بالله ذكرت بالله على محمد م عليه كل خير الشافعي do they? صداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وصله يا ربي صل على محمد دحن وراء منطقا وأصداقه يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقاة حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاة والوفاة خلاب يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما كفراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل علي, على محمد واصلح وسهل ما قد تعوّب يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسل يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تبعنا يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق صل على محمد يا من صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحب النبي توسا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه Assalamualaikum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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى امضا بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحشر أفراده بتعداد ولا يمل تكرره بكسرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورته هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الصقلان وتنتشر أسراره في الأكوان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 جل من شرفا الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناها في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اشتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا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 انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى فراط مستقيم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 تذبُدُ بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ من الله ما أمره بتبرغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد ارسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرساله وادلى امانه وهدى الله به من الامه بشرا كثيرا فكان في الظلمات الجالب للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا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 And I did. تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. نفذت القدرة الباهِرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفرقت بيضة التصوير في العالم المترَك الكبير عن جمال المشهود بالعين، هاون وفي الكمال المترَك والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاف الكريمة والبتون فما من صلب الضمة إلا واتمت عليه من الله النعمة فهو الغمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موضع استكراره وموضع خروجه وقد قضت الأجدار الأزلية بما انقضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسالب الفاخرة والأرعام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراغم لهذه الحروف بأن يرد في هذا القرطاص ما هو من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بأسرم عشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين تشويقا للسامعين من خواف المؤمنين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 وبكيت رايته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلك بهذه الحضرة الكريمة ولا يتشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلمة واستامن آمين فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع يتروحاني بروحي ذلك النعيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وقد آن آل للقلم ان يخط ما حركته فيه الانامل مما استبدوا من صفات هذا العبد الكامل وكما الى التي هي احسن الشمائل وهنا حقنا نثبت ما بلغ لنا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطص وتتنزى في حدائكه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع بآذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق مرز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق في ما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاكي بساندها جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشاء وَنَزَّهَ جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قَبْلَ الأَشْيَاءِ نُورًا نَبِيَّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منه نوره. مِنَ النُّورِ وَقَدْ وَرَدَ مِنَ الْحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ وقد تعددت الروايات بأنه والخلق موجودا وأشرفهم مولودا ولما كان لسعادة أبديا لها ملاحظة خفية اختصت من جاءت من البرية بكمال للخصوصية فاستودع هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فَتَنَقَّلَ هَذَا النُّورُ مِنْ سُلْبِ آدَمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ حَبَّاؤُ اسْدَادُ يَدِ الْعِلْمِ الْقَدِيمِ إِلَى مَنْ خَصَّصَتْهُ بِالتَّكْرِيمِ أَبِيهِ الْكَرِيمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ذِي الْقَدَا لِلْعَظِيمِ وَأُمِّهِ الَّتِي هِيَ فِي الْمَخَاوِفِ آمِنَةُ السَّيِّدَةُ الْكَرِيمَةُ آمِنَةُ فَتَلَقَّوْا سُنْتُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الصَّلْوِ إِلَى فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرات وصونها فحملته برعاية الله كما وردنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا علالا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه لا لم جهاد إذن بجد على أهل هذه هذه العالم فيوضات فضله وتنشر فيه آثار مجري الصميم. Your soul وركذ وشعادة هذا الإمام ولم تجد الأرض والسماء ودم دم حط بيط فرح من ملوك بالبريات وبروج من عالم يخاف إلى عالم الدور بعد ذلك في البطن ينتظر. ونرى الله في وجود وجدة كريم وبسطن في العالم الكبير مائدة سريب وتعديم ببروز هذا البشر الكريم الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا وانوضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون في فيهتنا بترحيم وانطار الجود الإلهي على هل وجود تفج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا إلا الله والله أكبر ولقدرتك شفتك نعه المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاج كل نور وان فذا له حق حكمها على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه اي حضره عند ضعيه امه تني سن جنبه المسعود ومشاركه لها في هذا السناب الممدود فحضرت بتوفيق الله سيده مريم والسيده אסيا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 صلى الله <سؤال> عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام على كل الكلود كل الكلود سماء مؤمن بذلك رفيل لان له شرفا على مجده وسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع العوال ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ولد محدونا مخدولا مقذوع الشر تولد ذلك لشرف عند الله أيد ومع ومعبره إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المهلقين وأفضل الحبائب.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 قالت الشفاة وبعض ألهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قشور الروم. قال ثم ألبسده وتجعدهم فلم أشبك أنا غشيتني ذل مد ورقب وقشر يرد أن يميني. فجمعوك إلي يقول عين ذهب دبه. قال إلى المغرب وأخبر ذلك عني ثم عودني الروم ذل مد فدو ان يا ساري فسمعتك الي يقول اين ذهبت به قال الى المشرك قالت فلم يزل الحديث مني على بال هدى البعثه الله فجند من اول الناس اسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهير الآية البينات بما يغذي بعظيم شرفه إلا مولاه وأن عين إلا يده في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستكيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين تشرفت نسمع باخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل من الكرامات في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم الى نسيم حسن الخلق هذا السيدت هذا السيد وأخلاقه لعرف السامع ما أكرمه الله بإبن الوصف الحسن والخلق الجميل الذي حصله به عناية خلاقه فلنقى السامي وما أمنه عليهم شريف الأخلاق بعدن وائية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب عن الردبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر.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 واسع الجبيد حسنه شعره بين الجمة والوقرة وله الاعددال الكامل في مفاصله واطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه وندكه كان خلقه الله على أجمل سورة فيها جميع المحاسن معصورة وعليها مكسورة إذا تكل من ترى من المعارف والعلم نفائز الدرر ولكن أوتي من جوامي الكلم ما عجز عن الإديان بمثله مصاكع البلغاء من البشر لا تنسى العيون في حدائق محاسن حسني جمالي فلا تجد مخلوقا في وجوده على مثاله سيد الله كهذا بسم والمشه وينا ونومه الإفأء ما سوى كل الناس ولا غير محياه الرضى الغناء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 والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سماه لهلا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فما داع يعرب القول أن وصف ينوجب الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلل أيا يكون لها في وشيها مشاركون أو كيدين كمرت محاسنه فلو أهدسنا للبدء عند تمامه لم يخص فيه وعلى تفن نواسفه بوصفه يفن الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجر لقدره العظيم وأوسع فدره الأمين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 فرم رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المعتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليأتيب والأرملة وله مع سهولة أخلاق ليفة الكوية التي تردع منها طرائس الأكوياء من البرية ومن نشر تيبي تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تتيبت المجالس والمحاقل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقي وخلقي وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وزف الحبيب وشأنه وله العلاف في مجده ومكانه أوصاب عز قد تعالى مجدها أخذت على نجبسها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما عفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وهكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التجريم والتعذيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عدة الأجلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على السيد الأمام. وبذلك يعصن الخدم كما يعصن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسريم Ya Allah bina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 اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري رصف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسدا بسيدي وحبيبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم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 نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد من الذي عمّت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومذهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقبين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائف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 وأن تحفظنا في جميع أتوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصيل وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرع اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تخرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مجتشفعيا أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة عود بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لي فيكم إياك نعبد وإياك نستعين إثنى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللذين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan sebagian besar dari maulid saya tadi niatkan di antara niat saya pembacaan mawarisintutulor pada malam hari ini adalah sebagai rangkaian doa Arafah, sebagai rangkaian doa Arafah. Makanya semenjak tadi kositah-kositah yang kita pilih itu kositah semua munajat doa. Jadi saat ini kita sebetulnya sedang ikut-ikut nunut dengan saudara-saudara kita di Arafah yang doanya diterima Allah Taala. Semoga doa-doa kita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 Ya, nanti Jumat depan ditambahkan lagi lailal hamdu ya Allah Jumat depan. Satu-satu. Nanti kalau jenang saya langsung tambahkan semuanya gelagapan. Ya. Ya, nanti malam ini mau dipimpin Habib Husen. Ya, naskahnya menyusul Jumat akan datang ya. Penutup ada lailal hamdu ya Rabbi lakal hamdu ya Allah lakal hamdu ya hasbi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 Tapi ketika sebelum salat kok tut, batal. Batal napa bota batal? Batal. Sebab apapun tetap batal. Lah kalau batal salat masih bisa baleni, masih bisa baleni. Nas Allahu afiyah wa na'udzubillah min kalau batal husnul khotimah terus berifun. Gak jadi husnul khotimah, akhirnya Gak baik. Na'udzubillah min min zalik. Makanya yang ditakuti orang-orang saleh itu akhir umur.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 Husnul khotimah daripada meninggal di depan pintu kamar sebagai orang yang mati syahid. Kaget toh yang yang nanya kok jawabannya seperti itu. Loh kok begitu kan mati syahid kan luar biasa. Suhaadah itu derajatnya sangat tinggi dijawab. Lawang saya enggak ngeri. Iya kalau bisa nyampe pintu. Lah kalau waktu jalan ke peleceh terus mati terus peribun. Belum tentu husnul khotimah. Tapi kalau dah dijamin meninggal dalam kondisi sekarang tidur husnul khotimah. Saya pilih meninggal yang husnul khotimah. Lah husnul khotimah ini bukan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 Jadi orang kalau enggak pernah minta husnul khotimah, Ciri-ciri orang yang susah husnul khotimah. Tapi kalau orang yang sudah sering lisan yang mengucap minta husnul khotimah, Ya insyaallah dia itu sudah dicatat sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Doa ini jangan jenengan baca seminggu sekali. Ruki. Jangan dibaca seminggu sekali. Jangan cuma Jumat tak diraludah dibaca. Ruki. Jenengan baca habis maghrib, habis ngaji. Setelah ngaji baca doa ini.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 yang ada gantalannya itu ya. Pakai pancingnya bajak laut itu. Malaikat punya yang seperti itu untuk untuk narik gantal orang-orang yang lewat. Ya ditarik begini. Lah malaikat kira-kira titis numpuk botol titis. Ya malaikat titis. Makanya kalau jalannya pelan ya mesti kena gitu ya. Yang jalannya cepat itu nanti yang selat, selamat. Lah kalau ada mukmin lewat, insyaallah saya jenengan kita semua termasuk mukmin yang disebut ini ya. Amin. Ini kalau ada mukmin lewat, nerakanya bengok-bengok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 yang hadir dan seterusnya dan seterusnya. Terjemahannya menyusul. Ya terjemahannya menyusul. Ini tambahan di Matius Ar-Rahmoh. Kita kita seneng nampak seneng nampun nambah kesel. Nambah seneng ya Insyaallah ya. Insyaallah. Kemudian selanjutnya saya tak mau ceramah malam ini. Cuma pemberitahuan. Ya pemberitahuan. Tadi kita alhamdulillah sudah berkati tanah yang di belakang. Sudah diisi disikusidah, sudah dibuka dengan fatihah Diawali maulid simput duror Tapi hujannya datang Ya, Hujan yang pertama itu Itu hujan yang setekah lama belum ada hujan di Solo Hujan datang, pembukaan maulid simput Ya Rabbi Salli'ala Muhammad Tes. Itu saat kabulnya doa Saya itu hujannya yang ngarep-ngarep hujannya rampung maulid Tapi tadi sebelum maulid jadul dulu dia. Jedulnya cuma sebentar mampir terus pergi lagi kan. Ya, rupanya mungkin tempat pengajian ini meri, cemburu. Ojo binda se, mau lu itu ojo neng kono se, neng kini sih, nanti aja bib, kalau sudah jadi. Mungkin begitu gitu ya, gak mau ditinggal. Mungkin ini gak mau ditinggal sama jenengan, jenengan. Makanya kita punya program selama sekian bulan supaya nanti kalau kita pindah ke sana mau lihatnya sini juga kebak manusia sehingga dia tidak cemburu gitu ya. sehingga dia tidak cemburu itu semangat kita untuk menjadikan setiap jengkal dari tempat di Masjid Ar-Roda ini tidak ada yang kosong sehingga barokahnya buat yang duduk dan buat semua orang yang berjuang di sini tidak akan berhenti ilai omil kiamah sedikit cerita ngapunten ya saya ini sebagai wujud terima kasih saya dengan teman-teman saya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 saya katakan majlis insyaAllah barokah. Kenapa Innama tun sorona Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya kalian itu akan mendapatkan pertolongan dari Allah berkat orang-orang yang lemah diantara kalian. Alhamdulillah, ya yang sugih yang nyewangi ada, tapi masih dikit. Ya, yang sugih-sugih ngewangi dengan duit masih di, dikit. Alhamdulillah, majlis arrodo tu yang ngewangi Alhamdulillah kaum buatwa tiang-tiang melarat. Ya, yang bukan hartanya berlimpah.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 Jadi kalau udah jam kerja itu ngomongnya, "Bip, saya mau babu dulu." Lah, kula-kula lak babu-babu to, Bip. Saya bilang jangan ngomong babu ah. Enggak enggak enggak enak didengar lho. Kayak nyotone babu ya babu, Bip, Pian. Ya. Memang sebagai apa namanya? Uh, TKW kerjanya itu sebagai pembantu atau pelayan rumah rumah tangga. Dari teman-teman yang jumlahnya kemarin yang hadir enggak sampai seribu orang, enggak sampai 1000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 Akeroh terakhir. Ya, sebelum sebelum terakhir, yuk kita doakan aja ya langsung ya. Al-Fatihah untuk semua relawan ar-Rahodoh. Semoga semuanya, siapapun itu mendapatkan balasan dari Allah berlimpah ganda. Ilaiyomilkiyamah dan seterusnya. Selamatan abadan mendapatkan surganya Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa mendapatkan kenikmatan mandang wajah Allah yang mulia. Mendapatkan kenekmatan keluarganya diberkati Allah, dijadikan keluarganya sekiranya mawaddah warahmah, dijadikan anak keturunannya soleh solihah ilaiyomilkiyama, dijadikan usahanya barokah, rezekinya melimpah ruah, datang dari segala arah tanpa susah payah dan semoga diberi Allah afia, da tamah ila dan semoga oleh Allah diberikan limpahan ilmu yang bermanfaat pada dirinya, keluarganya, orang tuanya anak keturunannya, dan semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala susah-susahnya, capek-capeknya, lalalalanya diganti Allah dengan pahala yang besar dari Allah ta'ala, rezeki zahiran wa batinan, dan khususnya mendapatkan cinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi dan semoga semuanya dipanjangkan usia dalam kebaikan, kelimatan, ketaatan, keriduhan kesehatan, kelapangan, kemudahan kekayaan, keberkahan, keindahan dan di akhir usianya kelak semua dengan husnul khotimah. Al hadiniah wa ala mana wa habibi ali bimid da'wat munasabat wa ila hadratin nabi sallallahu al Fatihah. Kaudzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Ma adkiyabuddin ya kanafudua ya kana stawi dinas suratal mustaqim. Suratal ladina anta alaihim maghdhub alaihim wal dhalin. Amin. Yang terakhir nanti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 semua yang sudah minta doa sudah kita doakan. Ini ada pengumuman. Hadirilah Munajjah Ratib Al Haddad dan Tabligh Akbar bersama Habib Syekh bin nu Al hadar dari Solo, Kyai Ahmad Said pimpinan Ponpes Hikmatul Ummah dari Wonogiri, Kyai Haji Sumarsyah Abdullah Muntala S.Sos pimpinan Ponpes Darul Arifin Karanganyar, para ustaz dari berbagai kota pada Senin 13 Oktober tempat lingkungan Balai Desa Jonggrangan Klaten Utara jam 8 malam sampai selesai.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 Amal, karena nanti apa namanya Terlampau banyak ya Kalau salaman, diri langsung aja situ Siapapun, terima kasih, mari kita tutup Dengan lakal hamdu Yang dimimpin Habib Huzin, terus Doa yang Habib Ali seperti biasanya Tadi kan majelis ini sudah dibuka Dengan Qosida Bismillah Kemudian malam hari ini Kita dihadiahi oleh Allah Majelis yang Yang rusuk Yang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 Lagalahamdu ya hasbi, ala hari ini Atas semua puja-pujian atas nikmat malam hari ini. Lagunya, lagalhamdu ya Rabbi, lagalhamdu ya Allah, lagalhamdu ya hasbi, ala hari ni'mah aman. ya Allah, Rabbika zalhamdulillah ya Allah zalhamdulillah ya Asii andhahijine aduh gusti kita sangat apes inom boten doyoh nyuwun tobat lan ngapura Sakingkang moha kuasa Lakalhamdu ya Rabbi Lakalhamdu ya Allah Lakalhamdu ya Asli Ala alih nyamah Aduh kita sangat Buduh luput keba'dosa Nyuwon tobat lantap pura sakeng kang mahakuasa. Lakal hamdulillah Rabbil, laka Allah. Lakal hamdulillah Rasul, ala alamin. Ado kusti kita nyuhun, Ya Tong Rahmat lan syafaat benjang pacak kan di nikmat khatimah tin tan jum'at lakal hamdu ya rabbi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 Allahumma inni tamiu fi atak raaghibun fi ridak mustaslimun li qadak fatubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa warahmatullahi wabarakatuh yang sudah dapat makanan silakan disantap yang belum buat formasi Ya, buat formasi.